بسم الله الرحمن الرحيم لا تناول البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن Allah به كل الطعام كان حلال لبني ما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 124. مباركا وهدى للعالمين 125. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج جُلُّ مَنِ اسْتطَاعَ إليه سبيلا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العالمين قل al-kitabi limata wallahu على ala ma قل qul يهدا وما الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد